ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما قائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه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 وسهم فشهادة احدهم اربع شهادات اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمه هو الله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 لَهُْ عَذاابٌ أَلم فِي الدُّنْييا وَالآخِرَ وَلَّهُ يَعلَم وَأَنتُم لَا تَعلُون وَلَلَا قَبْل الله عَلَكُم وََحْمَتُهُ وَأَن النََّّ وَأَن النََّّهَ رَأُفُ الرحيم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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين, والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرونون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم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 اولائك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا على أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَرَجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وَلَا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن, أو آبائهن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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لا الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ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 إن اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انسلنا اليكم ايات مبينات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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ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 فمِنْهُم مَ يَمْشي علىى بَطلِهِ وَمِنْهُم مََمْشي علىى رِجِلَين وَمِنْهُم م يَيمشي علىى لِجِلَهِ وَمِنهُم مََمشي على أَْبَعْ يَخْلقُ اللهَّهُ مَا يَشَ إَِّ اللهَّه على كُلِّ شَيْء قدين لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأفعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولا اِكَبِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّهُمْ مُكَذِّبُونَ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 ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله وَيَخْشَ الله, الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ رَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ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 وليبدلنهم من بعد خَوْفِهِمْ أمنا يعبدونني لَا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 مِنْ قَضِى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ فَوافونَ عَلَكُم بَعْضُكُمْ على بَعب كَذَلِكَ يُبَجّن الله لَكآياتِ واللههُ عَم حَكيِيم وَإذاَا بَلَغَ الأقَفَالُ مِنكُ الْحُرُمَ فَلْ يَسْستَأذوا فَلْيَستأذِنوا, فليستأذنوا كَ مَسَْأذن الذينَ مِن قَبِلِهِم كَذَلِكَ يُبّنوا الله لَكُم آيات واللهَّهُ عَليم حَكيِيم